وإذا أردنا أَن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح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 الِهَة كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبِغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ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 وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا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 كبيرا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلقت طينا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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَئِن لَّمْ نَّصْرِكَ لَيُوَلّجَنَّكَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَنَا لَا إذ ل أأَذَقُنَا كَضِعْفَ الحيةِ وَضعْفَمَماتِثٌَّ ل تَجد لك عَلَنَا نَصير وَإِن كَادُ لاَا يَسْتَف الزُونكَ مِنَْ الأْرض يُخِْجُكَ مِنْهَا وَإِذَ ال لا يَلبَثونَ خلِلَافَكَ إِللاا قَليلَ.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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُرَّ بِأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ كَسَلَطَانًا نَّصِيرًا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 وَلَقَد صَرَّّفْناَا لَِّاسِ فيِي هذاَا القُرآنِ مِنْ كلُلِّ مَثَلِم فَأَبَا أَكثَر النَّاسِ إِللاا كُفُورَ وَقَاوا لَ نُؤْ مِنَ لَكَ حتىََّ تَفْجَُلَناَا مِنَ الأرْرضَم بُوعى أَوْ تَكُونَ لَ جََّةُ مِن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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِهَٰذَا وَإِنَّا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا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 وَمَيْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهتَدَ وَمَيْ يُضلِفَل تَجدَ لَهُْ أَلأَمِ دُونِه وَنَحْشُرُهُم يَومَ الْ القِيَامَةِ عَ ووجُوهِهِ بْ معُمْ يَوم وَبُكمٌَ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 وَقالَاوا أَإِذَا كَُّا عِظَامَ وَرْرفَةًَ أَإِا لَمَ بَعْسُونَ خَلْقَ جَديددَا أَولَمْ يِرَوْ أن اللهَّه الذي خَلَقَ السَّموَاتِ وَالْأَرضَ قَادِرٌ عَلَى أَْ يَخْنُقَ مِسْلَمْ وَجَعَلَ لَمْ أَجَلَ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلْنَا لَهَا أُولَئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلَّ مِنْ بَعِْهِ لِبَنِي إسرَلَ سكُنُ الأأَرضَ فَإِذَا جَ أَوعدُ الْآخِرَةِ جِن بِكُمْ لَفِيفَا وَبِالحَدِّ أَزَلنَاهُ وَ بِالحَبِّ